أو إنسى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم فالذين لا اكفرن عنهم سيئاتهم لا اكفرن عنهم سيئاتهم ولا ادخلنهم جنات تجري من تحتها الانهار ثوابا من عند الله اللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ اللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلادِ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الذين كفروا في مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِالسَّلْمِ هَادٍ وَبِالسَّلْمِ فَكَوْنَ رَبُّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ نَاقَةِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّ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 قاشعينَ للِلهِ لا يَشْتَرونَ بآياتِ اللهِثَمَنَ قَليلَ قشعينَ للله يَشْتَرونَ بآياتِ اللثَمَنَ قلنا أولئك لهم أجوهم عند ربهم إن الله سريع الحساب إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اخبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون يا الذين آمنوا فسر وصار وما بالقوة تكم ما هل